50 languages. 83 ر اروشتو ومصحاخن انت كسول كثيرا هل كنت غير هكذا انت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا وبري وزرتيرر باشري تنام كثيرا هل نمت اقل من هكذا أنت تنام كثيرا هل لا نمت أقل من هكذا؟ خكو التاغو وقخجج عروشتو خكو التاغو وقمكوش أنت تأتي متأخراً كثيرا؟ هل أتيت غير هكذا؟ أنت تأتي متأخراً كثيرا؟ هل لا أتيت غير هكذا؟ و شاشو و زرش خرر عروشتو شاششو و مشخ تضحك بصوت عال هل لا ضحكت غير هكذا؟ أنت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا؟ و معجو و زرش خرر عروشتو مجدد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 أنت تشرب كثيرا جدا هلا هل تشرب غير هكذا؟ الطعام يمكنane تهرى اعرى كتن ؟ الطعام يمكنane قيل أنت تدخن كثيرا جدا هل دخنت غير هكذا؟ أنت تدخن كثيرا جدا هلا هل دخنت غير هكذا؟ باشر وف وس عروشت باشر وف ومس إنك تشتغل كثيرا جدا هل اشتغلت غير هكذا إنك تشتغل كثيرا جدا هلا هل اشتغلت غير هكذا بسنجو ماشنر زيوف عروشت بسنجو ماشنر زيمف. أنت تسير بسرعة عالية هل لا سرت غير هكذا؟ أنت تسير بسرعة عالية هل لا سرعت غير هكذا؟ زيو صحانو مولر قتج إصحى يا سيد مولر إصحى يا سيد مولر زيو صحانو مولر اس اجلس يا سيد ميلر اجلس زيوس هانو ميولر شس ابقى جالسا يا سيد ميلر ابقى جالسا يا شعاغ قزخ الغف. كن صبورا كن صبورا شم جوزاج خذ وقتك كفايه خذ وقت كافيا طق انتظر لحظه انتظر لحظه كن حذرا, كن حذراً. كن دقيقا في المواعيد كن في المواعيد لا تكن غبيا لا تكن غبيا